بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون والذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وذِلَّ آثمَتِهُمْ يُذِنُونَ أُولَاآك على هُدًى مِن رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذينَ كفَوُوا سَوائِئاً عَلَي أن لو تهم أم لم تهم لهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ألسارهم رشوة، وله عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمَنَ بالله وباليوم الآخر، وما هم بمؤمنين. قائدون الله والذين آمنوا وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكرهون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 وَإِذَا نَطَقَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فما وضحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم صيب من السماء فيه غلمات وعهد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواف حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا وَإِذَا أَغْلَمَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ لِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنجادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من وما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قعدت للكافرين أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ۖ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۖ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي كُنَّا نُطْعَمُ مِن قَبْلُ ۖ وَاٰلِهِمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أم الخاسرون كيف تفكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا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 غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكثر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجوا ما منا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوه ولكم في الأرض مستقر ومتاهم إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهدطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى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 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرعبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا دَاوُودُ اشْرَ إِلَى الْقُرُونِ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ وَأَمْنِنِي فَاضْلَتُكُمْ عَلَى النَّاسِ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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا نوسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال نوسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بابتخاركم العجر فتوبوا إلى بارئكم فقتلوه أنفسكم ذلكم خيول لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو الدواب الرحيم وإذا قلتم يا موسى لم نؤمن لك حتى رَبَّ اللَّهَ جَهَرَ فأخرتكم الصارمة وأنتم تَنظرون ثم دعثناكم من بعد ما أنتم لعلكم تشكرون وَظَلَلْنَ أَلَيْكُمُ الرَّعْمَةُ وَأَنْزَلْنَ أَلَيْكُمُ الرَّنَّ وَالسَّلْوَةُ كُلُّ مِنْهُ طَيِّبَةٌ مَا رَدَقْنَاكُمْ وَمَا ضَرَبْنَاهُنَّ وَلَكِنْ كَانُوا مَعْفُوشُونَ وَإِذْ كُلُّنَا لَقُلُوهَا لِلْقَوِيَةِ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَغَدَى وَأَرُدُّ الْبَالَ شُكْرًا وَأَقُولُ حِطَّةٌ نَّوِيلَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ تَبَدَّرَ الَّذِينَ مَا لَمْ قَطْلًا غَيْرَ الَّذِينَ لَهُمْ فَأَنذَرْنَا عَلَى الَّذِينَ عَلِمُوا يَقْدَمْنَ رَشَنَا إِذْ نَكَنَ إذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعامهم فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقتائها وقومها وعدسها ورصرها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَأُرِيدَ بِهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا أن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور أذو ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم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 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هنوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادعوا لنا ربك يبيننا ماهين قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ فعلوا ما تمرون علمت اللاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فنبحوها وما كادوا يقالون وإذ قتلتم نفسا فاترأتم فيها والله مخج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله النوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما مَن فَشِيَتْ إِلَّا وَنَاللهُ إِرَادَةٌ عَنَّا تَمْحَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَفَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادِجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أفلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 وقالوا لا تمسنا النار إن لا أيام معدودة قل أتخذتم عهد الله عهدا فلئي يخلف الله عهده فلئي يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحقت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتكم أساور تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 نَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا, مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل و ميكال وجبريل و الله عدو للكافرين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 يعلمون الناس السحر وما أزل على الملكين بباب لها روت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 فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير ما تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُونُ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 وَإِلَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْنَا هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرَزْقُ أَهْلِهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسحاق ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ظرائتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلموا أم الله؟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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون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 فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 وحيثما كنتم فوالوَجُهَكُم شطره لَأَنَّ لا يَكُون لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً لَأَنَّ لا يَكُون لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِ وَلِأُتِمْنِعَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم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 ولا تشعرون ولنبلوا أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.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 والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وغيّنوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنت هو الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم قسطار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يضرون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 والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدماء لحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموخون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الأرباب لعلكم تتقون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 وعلى الذين يطيبونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ونعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريبا فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم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 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففرية من صيام أو صدقة أو نسك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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا خسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله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 فَإِذَا قَبَائِتُمْ نَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكرِكُمْ أَبَا أَقُومَ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِدْدٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 فما تعجل في يومين فلا إثم عليه وَمَنْتَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُ وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والمس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة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 وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْد مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.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 وأنزل عليهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أوتواه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم. فهدا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولن يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والبراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ يسألونك ماذا ينفقون؟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 فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخافا إلا أي يخاف ألا يقي ما حدود الله فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله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 فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف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 فإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ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 حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضوهن فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفو أقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو مكبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبئ اللهم بعث لنا ملك إذ قالوا لنبئ اللهم بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هالعسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ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 قال الذين يظنون أنهم لا الله كم من فئه قليلة غلبت فئه كثيره كم من فئه قليلة غلبت فئه كثيره بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزول جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين.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 لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم ما بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام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 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين يوافقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من نوى ولا اذا نناولا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضعة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كما فل جنة برعبات أصابها وابل فأتت كلها ضيعفين فإن لم يصبها وابل فطعل والله بما تعملون بصير أَيَوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَاءُ تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحتراقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه فضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب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 للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقوا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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلاه الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موغث من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 وَإِن كَانَ نَوْعُ صَرْفَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَنْ سَارَ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 ضعيفا او ضعيفا أو لا يستطيع ان يمله او لا يستطيع ان يمله فليملل ولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراه من من ترضون من الشهداء من من ترضون من الشهداء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 وَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبور فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله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 وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين